لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ق و اسماء ل ل ا ل و ه م من ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن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 يا ي ا إ ب ر ه م قال بل ف ع ل ه كبيرهم ه ذ ا ف ا س أ ل و ن ك ا ن ينطقون و فرجعوا ا إ ل ى أ ن ف س ه م ف ق ا ل و ا ا إنكم أنتم ل ظ ا ل م و ن ث م ن ك س و ا ع ل ى ر ؤ و س ه م ل ق د علمت ا م ي ه أَفَتَعْبُدُونَ م ِ ن ْ د ُ و ن ِ ا ل ل َّ ه ِ م َ ا ل ََ ا ي ن ْْْ ف ََ ع ُُ ك م ش ي ئ ً ا و َ ل َ ا ي َ ض ُُُُ ر ك م ْ أ ف ِّ للعلوم ََّ ك ُ م َْ ا ل ل ل ََََّ ه ِ أ ف ا ت َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن ََ ق ا ل ُ و ا ح َ ر ِّ ق ُ و ه ُ و َ ا ص س ر ُ و ا آ ل ِ ه ََ ت ك ُ م ْ إ ِ ن ى شركه الهدى شركه ن ا ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل أ ف س ن ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكنا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا